بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم الله على آله وصحبه وعلا بعد قال بلها هذا هو الحرف السادس عشر من أحرف المعاني الثلاثية قال تكون اسم فعل هذا المشهور فيها بمعنى دع فتنصب المفعولة وهي مبنية بنية على الفتح اسم فعل مبني على الفتح بلها قال نحو بلها زيدا وتكون مصدرا هذه يقر ما بعدها تكون مصدرا بمعنى ترك ما بعدها مقرور مضاف إليه وتكون مصدر بمعنى ترك النائب عن يترك فتستعمل مضافه مضافه وماذا يكون بعدها مضاف إليه مقروم العسم بعدها مضاف إليه مقروم قوله تستعمل مضافه أي على شأن المصادر المضافة على شأن المصادر المضافة مثل ماذا سبحان الله معاذ الله حاش الله إلى آخره مصادر المضافة مصادر المضافة المفردة ثلاثة ثلاثة المقمع عليها المشهورة ما هي؟ سبحان الله معاذ الله حاش الله المصادر المضافة المفردة والمصادر المثنه المضافة لبيك سعديك حلانيك ودواليك كثير كثير. قال وتكون مصدرا بمعنى ترك النائب عن ترك فتستعمل مضافة اله زيد وهو مصدر مضاف إلى المحول إلى المحول بمعنى ترك زيد تركه قال وقال أبو علي منهما الفارسي مضاف إلى الفاعل يعني فزيد الذي ترك غيره وروى أبو زيد فيه القلب إذا كان مصدرا ما معنى القلب؟ ما معنى القلب؟ القلب المكاني القلب الصرفي القلب المكاني وهو ماذا؟ تقديم بعض حروف الكلمة على بعض وتأخير بعض حروف الكلمة على بعض تأخير بعض أحرف الكلمة وتقديم بعض أحرف الكلمة طيب قال القلب إذا كان مصدرا تقول بهل زيد مهلا مهلا زيد في قلب نيم الله لها على الله وحكى ابو الحسن من هو ابو الحسن دائما اذا اطلق الاخفش الاخفش الصغير سعيد بن مسعده اذا اطلق ابو الحسن في النحو فهو الاخفش الصغير سعيد بن مسعده قال وحكى ابو الحسن الهيثم قال فتح الهاء واللام لماذا قال الهيثم لإخراجه عن الإطلاق؟ رجيه عن الاطلاق إذا أطلق أبو الحسن في به ماذا سعيد بن عدي؟ أبو الحسن الأخفش وإذا أريد غيره حدد قال الهيثم قال فتح الهاء واللام فتح الهاء واللام فتقول بهل زيدين بهلا ناي بهلا بهلا زيد قال ابو اجاس قطرب وقطرب هذا لقبه بهذا سيبوي كان حرص على العلم فربما سرى الى دروس سيبوي في اخر الليل ربما سرى الى دروس سيبوي في اخر الليل فسمي ماذا فقال له سيبوي انما انت قطرب ليل والقطرب هي هي دويبة تتحرك بالليل ويعجبها الحركة الليلية، ويعجبها الحركة الليل، وعجبها الحركة, الحركة الليل. هذا قطرب، وقطرب كان حلس على العلم لكن في العقيدة كان ماذا؟ كان معتزليا. أنا قطرب أبو الحسن أن تكون بمعنى كيف؟ هذا المعنى مثبت أثبته أهل العلم بحكاية قطرب وماذا أبو الحسن وحكاية أبو الحسن قال فتقول بلها بلها زيد ما معنى بلها زيد كيف كيف زيد قال بالرفع وهذه الثلاث الثلاثة المعاني ورد بها ورد بها السمع الثلاثة المعاني ما هو ثلاث المعاني اسم فعل اسم فعل بمعنى ترك ما بعدها منصوب بلها زيدن مصدر بمعنى ترك ما بعدها مجرور بلها زيدن طيب بمعنى كيف بمعنى كيف اسم استفهام ينوب مناب كيف اسم مبني ينوب عن الاستفهام بكيف بمعنى كيف ماذا يكون بعدها مرفوع بلها زيد كيف زيد قال فتقول بلها زيد بالرفع ويروى قوله تذر الجماج مضاحيا هاماتها ويروى قوله كعب بن مالك والضاحيه الباز عن مكانه ضاحياً هامتها، بارزة عن مكانها، قد قطعت، بل هل أكف، بل هل بلها في، وبل هل وبل هل كأنها لم تخلق. قال بنصف الأكف على أن بل هاء اسم فعل، بل هل يعني اترك الأكف، فالأمر أشد من قطع الأكف، وبلها هل أكف أي ترك الاكف أي فانها إيش لا شأن للكف بعد قطع يعني بعد شق الهامة وفصلها عن الجسد يعني ماذا سيكون يعني حال الكف مالك رحم بمية إلامه قال وبي وبي وبقره على أنها قال بنصف الكف على أن بلها يسبعله بقره على انها مصر برفعه على انها معنى كيف كيف الكيف الأكف كيف الأكف إذا كان هذا حال الهامات فكيف الأكف يعني بلا شك أنها ماذا يعني إذا كانت الهامات ضاحية قد يعني يتعني فالأكف من باب من باب أو لا أنها بارزه للشمس بارزه للشمس الله المستعان <تصفيق> قال وقيل هي اسم فعل بمعنى بقية هذا وقيل لماذا ذكره بعد الثلاثة لضعفه إن ضعيف المعتمد فيها المعاني الثلاثة الأولى قال وأنكر أبو علي الرافع بعدها وذكر عن قطره أنه رواه والنسلس قدم عن النافي وعدها الكوفيون البغدادين من ذات الاستثناء وأجازوا النصب بعدها على الاستثناء نحن أكرمت العبيدة بلها الاحرار رأوا ما بعدها، رأوا ما بعدها خارجا مما قبلها في الوصف، جعلوه استثناء. إذ المعنى أن اكرامك أن إكرامك الأحرار يزيد على اكرامك العبيدة. قال وذهب جمهور البصريين إلى أنها لا يستثنى بها، إلى أنها لا يستثنى بها. والاستثناء الذي اثبته الكوفيون. الذي الاستثناء الذي أثبته الكوفيون هو عبارة عن ماذا؟ عن مفهوم معنوي عبارة عن مفهوم معنوه الاستثناء الذي أثبته الكوفيون عبارة عن استثناء معنوي أي شيء مفهوم من الكلام شيء مفهوم من الكلام فقط والمفهومات المفهومات تختلف مفهومات تختلف قال وذهب قبر الرسولين لانه لا يستثنى بها وانه لا يجد شيئا بعدها الا الخفق وليس بصحيح صحيح بل النس مسموعا من كلام العرب قال وذهب بعض الكوفيين الى ان بلها بمعنى غير فمعنى بلها كفي غير لا كفي وهذا يا أيضا مفهوم، فالغيرية مفهوم من الترك، وذهب الأخفش إلى أن بلها حرف جر، وهذا من اجل هذا كرهما المراد في هذا الكتاب، والا بلها بعيدة عن الحرفيه، لأن المعاني المعتمدة فيها، المعاني المعتمدة فيها كلها أسماء، كلها أسماء، اسم فعل ومصدر. واسم استفهم بمعنى كيف كلها الاحرفيه فيها لكن ذهب الأخفش وهو عند الإطلاق سعيد بن مسعدة إلى أن بلها حرف جر ولهذا ذكرتها في هذا الكتاب يعني ما ذكرها إلا لماذا ليثبت الأخفش لها فهي من الحروف المختلف فيها قالوا بلها ليست مشتقة بمعنى أنها إيش اسم مبني على الفتح ما معنى ليست مشتقة اسم مبني على الفتح لان الاشتقاق يدخل في الكلمات ماذا؟ يد... الكلمه الصرفية التي يدخلها الاشتقاق ما هي؟ الاسم المعرب الاسم ما هو؟ المعرب والفعل المتصرف الاسم المعرب والفعل المتصرف هذا الذي يدخل في علم الاشتقاق وأما بلها اسم مبني بلها اسم مبني والمبنيات لا تدخل في علم الصرف أربعة أربع أمور، أربع يعني الكلمات العربية، الكلمات العربية. بالنسبة لعلم الصرف ستة. أربعة لا تدخل في علم الصرف لعدم اشتقاقها. ما هي هذه الأربعة؟ المبني، الاسم المبني مثل بلها، الذي نحن فيه. والاسم الأعجمي مثل إبراهيم. والحرف مثل إله. جميع الأحرف. احره المعاني والمباني والرابع والرابع الفعل الجامد فعل الجامد فعل الجامد مثل هاتي وتعالى وليس ولاخره وعسى او عدم وما كان الاسم المعرب والفعل المتصرف هذا الذي يدخله الاشتقاق اثنان اثنان تدخل في الاشتقاق في الصرف واربعه لا تدخل في الصرف ولا يتضمنها الاشتقاق ما هي التي يدخلها الاشتقاق الاسم المعرب والفعل المتصرف معنى الاسم المعرب الذي يقول الحكم الاعرابي يعني اخرج المبني ومعنى الفعل المتصرف الذي ياتي منه الماضي والمضارع والامر الذي ياتي منه احد ثلاثه او احد اثنين من المشتقات اما ان يخرج منه اثنين من المشتقات وإما ان يخرج منه كم ثلاثه ماضي مضارع أمر او ماضي مضارع او امر مضارع او امر ماضي اما ثلاثه او اثنين واذا لم يخرج منه شيء ياتي على صوره الماضي فقط مثل لا ليس ولعل ليس وعسى ولعل ونعمة وبعسى هذه جاءت على صورة الماضي فقط ومثل ماذا هاتي وتعالى جاءت على صورة الأمر وأيضا من الماضي خلا وعداء وحشا من الماضي من الماضي وأيضا أيضا المضارع هل هناك فعل مضارع قامد قالوا لم يسمع عن العرب إلا فعل واحد قامد فعل مضارع قامد لم يسمع عن العرب إلا فعل واحد وهو الفعل يهيط بمعنى يصيح يهيط بمعنى يصيح وليس له ثاني يهيط بطا يهيط بالطاء وليس له ثاني ليس له ثاني هذا ماذا هذا السماء الذي عن الله خلا و عدا و ولا و حبذا و لا حبذا خلا و عدا و حاشا و حبذا و لا حبذا عسى وايضا ماذا هاتي تعالى في الامر يحيط في المضارع هذه مسموعه ثم هناك افعال جامده قياسا ما هي الأفعال الجامده قياسا افعال التعجب أفعال التعجب هذه كلها جامده أي فعل تعجب يعتبر جامد هذا عندك يا احمد <تصفيق> القامد المرتقل الصحيح دخوله الصحيح دخوله لماذا قد مثلا يكون قامدا لكن له أصول يرجع إليها تجد في المعاجم أثبتوا لها أصول مثل مثلا سعاد أرجعها إلى إلى سعيدة لأن الألف الألف الثالثة تزاد باعتياد كتاب غلام قالوا إذن الألف فيها زائدة وصلها سعيدة وعدد أرجعوها إلى المضاعف الثلاثي يعني أدى بمعنى عظمة وعدد بمعنى عظيم معنى عظيم أرجعوها إلى أصول أرجعوها إلى أصول أفعلها. هذا في القوامس ذكر هذا صاحب القاموس المحيط في أبادي كماعة من, من الصحاح الجوهري أيضا ذكرها صاحب لسان العرب ما اسمه؟ ابن منظور ابن منظور صاحب لسان العرب وغيره قالوا وبلها ليست مشتقة لماذا؟ لأنها اسم على الفتح وذهب العبدي إلى أنها مشتقة من البله وذهب العبدي يعني هذا قول مرجوح قول مرجوح والعبد من هو العبدي اسمه أحمد بن بكر حاشية واحد أبو طالب مات سنة أربعمائة ستة راجع فيه بغيت اللعاء تراكم النحل السلام طيب طيب الله والله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>